لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وليغن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بقولي you you you